العمّة ودمعيه العالة الخدّة منا يريد يترخّص وخايف ما يرقص حسين طلع جاسم من الصيوة وان مغضب وعتنا العمّة شاف ببابي لمخيم حب ايدا ويقف يمّة يقل لي يا ظي وعيوني اش عندك جاين بهمّة يقل الحرب مقصودي وتلف دونك وجودي وصان الحسن عادي قال لي عينه اخو يحسد لو شفته بلي معي عقب مجاس انت وديعه عضدي ودري بس طبل الكون يا بنت روح مني دي ما ظل من عوق بعيني غيرك عادل يا وليدي جاسم روح لخيمك واقعد يم ابن عمك شوفش حال قلب امك تريد العرسك تشوفه يا جزام قبل البن اقبر جاسيم العمّة دمعيه العالى الخطة اقبر جاسيم العقّة دمعيه العالى الخطة من برد يترحّق خايف ما يرقص اوه ايقل لشلو نارد و انت تدير العرسك شي شلي بالعمر بعدك يا ريت العمر لا يسلق افتت الحسين بدموعه وقال لي رجلي المخيب حط يسراه بيمينه وجاب الخمه تسكنا وعاين زينب بعينها يا الهي يا بنت حدا يا بالحسن جوا اجبر جسمي العمى ولا معي هالعاد الغد اجبر جسمي العمى ولا معي هالعاد وعم الباب صيوانا ودعهم ودع الموت وانوالحارب عدوانا سل السيف بيمينا صول على الخوانا وين المفر نداها سيف الموت رواها بالبرش تدخلاها ذكرها بحارب بحار غزوة بادر وبصفي أكبر جاسيم العمّة ودمعيه العالة الخدّة أكبر جاسيم العمّة ودمعيه العالة الخدّة منا يريد يترخّق وخايف ما يرقص حسين وقع مصيوب بالحومة وراسم خفّاب بدمّة عليه العسكار تجمع صارت علي جسم لما سمع صوته وتع الناله لعندي المعركة عمه شان مرمع للثارة شاف جثتم والثارة في اضدم ممع من, من شاف انحنا يمه واجراها عيه العالة الخدّة منّا يريد يترخّع وخايف ما يرقص حسين شاء لو للخيم سدّار حطّى بخيمة عياله دعالي وشوف حال أمّه لما نعاينت حاله على وجه الظم ومن اهل عينهم يا جاسم عمتك صاحت ولما انشافتك احد روحنا لهذا ما راحت عرسك وين يا عمه يالمني خذاك القلب